آمين. آمين واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين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 وَإِن اللهَّه لَمعٌ عَم إذ يُركَهُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَدلَ وَلَْ أَركَهُ كَث لَفَشِللتُم وَلَتَنَزَعةُم فِي الأمْرُ لَفَشِللتُ وَلَتنَزَعتُم فِي الأمْرِ وَلك اللهه سَلَّم إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَيُرِيكُمُهُ إِذْ تَلْقَايَتُم فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَالِلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُخَالِلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ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 بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أَخَافُ الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ ۖ قَالُوا حِسَابُكُمْ عَلَيْنَا رَبَّنَا ۖ كَبِّرَ بِمَا كُنْتَ تَعِدُنَا ۖ وَأَخْذِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ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 متَن أَن ععَمَهَا على قَوْمِ حتىَ يُغَي مَا بِأَفُوسِهِم حتىَ يُغَيير ماَا بِأَفُسِهِم وَأَنَّ اللهَّه سَمعٌ عَليِيم ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَّهُ وَ الحَقُوَأَن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 كَفَْروا بِآيات كَذَّبُ بِآيَاتِ رَبِّهِم فَأَهْكْناَهُ بِذُنُوبِهِم وَأَغْرَقُناَا آلَ فِي الرُول وَأَغْرَقُناَا آلَ فِيعَونَ وَكُلّ كَلُواظَالِمِين إِ شَرَ الدون كَفَرُوا فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَحْرَةٍ وَهُمْ لاَ الحارب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وان ما تخافن من قوم خيانه فانبئ اليهم على ثواه ان الله لا يحب الخا لا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدوا والله أُررهبونَ بِهِ عَذُ وَلهَّهِ وَعَدُ وَكُم وَآخَرينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَمونَهُم وَآخَرينَ مِن دُونهِمْ ل تَعلَمونَهُ اللهَّهُ يَعلَمُهُمْ وَمَا تُمْ فِقُمِ شَيئٍِ فيِي سَبيل اللاءوفَائِلَْكُمْ يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله أكبر